اطبطب ورابي داعي السنيني ويخلوني ماضي ملك لي عزابي يا ما قلت عادي ويضبط همومي تعا... ولبتداري والغدر ياما وباين عليا حال اليتامى خليتني اشيلك لاهل الملامه وهنت عزولي طالب حنانه يتمنى قربه ونسى يا ربي امر انا حالي والحب عندك لعبة وتسالي ساعدنا أبكي تتسلم إيه ما شبتك إيه اللي نبني غيرنا جدا تريد جروحي والقلب سايا وعمري في حب